فنادا فَقَالَ أَنَّ رَبَّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ مَكَانَ الْآخِرَةِ والأولى إن فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِمَن يَخْشَى أأنتم أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بناها